أ ن يدخل ا ل ص ل ا ة بنشاط و ف ر ا ر قلب ل أ ن الله سبحانه وتعالى ذم المنافقين ل أ ن ه م يقومون إ ل ى ا ل ص ل ا ة وهم ك س ا ل ة و إ ذ ا قاموا إ ل ى ا ل ص ل ا ة قاموا ك س ا ل ة فالكسل في القيام إ ل ى ا ل ص ل ا ة ص ف ة من صفات النفاق لا إلى الصلاة بهذا قام نعني أن من كسولا يكون منافقا المنافق يقوم الى الصلاه وهو كسلام ولكن ليس كل كسلام منافق ل أ ن الانسان تعتليه حالات نشاط وحالات كسل فالكسل س ف ة س ي ئ ة في الانسان اذا قام الى ا ل ص ل ا ة وهو كسلام ولكن طبعا لا نعتبره منافقا و إ ن كانت هذه ا ل ص ف ة من صفات المنافقين فيندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يقوم إ ل ى الصلاه بنشاط و أ ن يشعر نفسه ع ظ م ة الخالق الذي يريد أ ن يقف بين يديه ف إ ن ا ل إ ن س ا ن منا إ ذ ا وقف بين يدي حاكم يسكن وتظهر علامات ا ل خ ط و ع على وجهه وعلى جوارحه إذا وقف الإنسان بين يدي الله تعالى وقف بين يدي فمن باب أ و ل ى أ ن تظهر هذه العلامات عليه ويجب على المؤمن أ ن ي ش ع ر نفسه ا ل ر ا ح ة و ا ل س ع ا د ة في القيام إ ل ى ا ل ص ل ا ة فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يقول لبلال رضي الله عنه أ ر ش ن ا بها يا بلال وليس مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يتخلص من ا ل ص ل ا ة ويرفع العتب عن نفسه بفعلها كما يتوهم كثير من الناس في هذا العصر يريد أ ن يصلي حتى يتخلص من هذا الواجب وحتى يتفرغ ل ب ق ي ة اعماله في الدنيا ليس س هذا مراد ر وانما ل ل ل صلى الله عليه وسلم ه و إ مراد رسول الله أ ن ه يجد ا ل س ع ا د ة ويجد ا ل ط م أ ن ي ن ة ويجد ا ل ر ا ح ة ويجد البشر كله في وقوفه بين يدي الله تعالى في ا ل ص ل ا ة أ ر ح ن ا بها يا بلال يعني أ ن ا ل إ ن س ا ن يكون في نصب ا ل ح ي ا ة وفي تعبها وفي ضوضائها وفي صخبها وعندما يقوم بين يدي الله تعالى ينسى كل هذه المشاكل وينسى كل هذه الصعاب فيجد الراحة ويجد ن س ى كل الصعاب هذه ف ي ا ل ر ا ح ة ويجد ا ل س ع ا د ة في وقوفه بين يدي خالقه وفي مناجاته لله سبحانه وتعالى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ر أ ى رجلا ي ع ب ت ب ر ح ي ت ه في ا ل ص ل ا ة فقال صلى الله عليه وسلم لو خشع قلب هذا ل خ ش ع ا ل ج و ا ر ح يدخل ا ل ص ل ا ة وهو راغب وهو مستبشر وهو فرح وخاشع وخاضع تعظيما لمن يقف بين يديه ويندب له أ ن يدخلها وهو ف ا ر ق القلب ما يدخلها وهو مشغول مهما كان الشغل ولذلك ذكرنا أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال إذا حتى ض ر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء على ح يدخل ا ل إ ن س ا ن ا ل ص ل ا ة وهو فارغ القلب ليس هناك ما يشوش عليه قلبه و خ ا ط ر ة ف إ ذ ا كانت عنده م ش ك ل ة طبعا المشاكل لا ت أ ت ي في كل س ا ع ة عنده م ش ك ل ة تريد ان تشوش عليه صلاته لا مانع ايضا ان يقضي مشكلته و بعد ذلك يدخل في ا ل ص ل ا ة حتى يدخل ا ل ص ل ا ة وهو خ ا ج ق القلب من كل شغل من شواغل ا ل ح ي ا ة لكن هذا ب ا ل ن س ب ة للانسان الذي تقع من قبيل الاتفاق له مثل هذه الامور في مناسب من المناسبات حضر العشاء والعشاء فانه يقدم العشاء اذا كان جائعا ب ح ا ج ة الى الطعام أ م ا إ ذ ا كان س م ع ا ن لا يشوش الطعام ذهنه فهذا يقدم العشاء هذا ما يشوش الطعام ذهنه هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن الذي ب ح ا ج ة الى الطعام سيشوش الطعام ذهنه أ م ا ان يعمل الانسان هذا ع ا د ة له ب أ ن ينتظر موعد ا ل أ ذ ا ن وبعد ذلك يضع العشاء فهذا اسم انسان عابر هذا ليس من لا ي س من ل يندرج ع ي ي لا م تحت قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء هذا متعبد وهذا مخطئ نعم ومسيء فهذا إ ذ ا أمر من ا ل أ م و ر حدث من قبيل ا ل ص د ف ة حدث اتفاقا مثل ا ل إ ن س ا ن الحاقم والحاقب الحاقب الذي يريد ان ي ت غ و ى ضيقه الغائط الحاذق الذي قال الفقهاء ي ك ر ا له الدخول في ا ل ص ل ا ة وهو على هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن ه سيتشوش ما يخشع في قراءته ولا يخشع في تلاوته ولا يخشع في أ ف ك ا ر ه وهو يتنافى مع ش ك م ة ا ل ص ل ا ة ولذلك قال الفقهاء ب حاجته و ي ت ر ي ح وبعد ذلك يدخل ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه غش ف ا ر غ من حضوره في ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة على حال ي ق ر أ له فيها ا ل ص ل ا ة المكروه والمندوب ما يجتمعان ا ل م ر إ م ا أ ن يكون مكروها و إ م ا أ ن يكون مندوبا ما لم ي ق ر أ له الدخول وهو على هذه الحاله اذن ا ل أ و ل ى له أ ن يذهب فيقضي حاجته و ي ص و ر ا ل ص ل ا ة بنشاط بفراغ قلب ه هذا وكما ذكرت لكم في الماضي مع الترسل في الأسف مفقود المصلون ي و في معظم ع اهل ل ر من ا م ص ل ل ي ي ن طبعا ا م معظم م العصر اهل غير اليوم و ن انهم مع ن الى ا س المصلون اليوم قله ة المصلون اليوم قلة. والمحافظون على الصلوات في المساجد اقل والمحافظون على ص ل ا ة الفجر في المسجد أ ق ل و أ ق ل و أ ق ل النسبة كل ما لها في تضاغل كل في والذين ف ي ت ر ج ع و ا يخشعون في صلاتهم من الذين يداومون على الصلوات أ ي ض ا نسبتهم قليله ة اليوم معظم الناس والعياذ ا ل ل معظم ب تعالى نسأل الله تعالى الله نسأل ي وكل الراحه في الوقوف بين يدي الله اليوم معظم الناس عندما يقف ا ل ص ل ا ة تنفتح عليه كل مشاكل الدنيا وكل مشاغلها فلا يتذكر أ م و ر د ن ي ا إ ل ا عندما يقرم ا ل ص ل ا ة فالمفروض ب ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة أ ن يقوم بنشاط وبفراغ قلب و أ ن يجعل ه يديه تحت قدره تحت قدره لا تحت ا ل س ر ة ولا يجعل يده ك أ ن ه ا م غ ل و ل ة إ ل ى عنقه ما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق علماء المسلمين ولا عبره بما يفعله ا ل ج ه د في هذا العصر من الذين أ خ ذ و ا في تعريف ا ل ش ر ا ي ع لما يكن يضع يده عند عنقه م نقل هذا عن واحد من أصحاب رسول الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هذا واحد أصحاب عن من كان يضع يده عند ل ى ه أو فالسرة عنقه نعم وهذه كلها, هيئات. وهذه كلها هيئات لو ان انسانا وضع يده م ر ت ف ع ة ما نمنعه من هذا لكن شريطه ان لا يتعملك يفعلها عفوا هكذا ولو وضع يده تحت س ر د ه ايضا ما نمنعه من هذا ولو اسبل يديه قال اصحابنا ا للانسان أن يديه لامن الهبث ب إذا و ك ي ن العبث ب ي د ي ه ي س و ز ل ه أن ي ب ل ه م ا هذه ه ي ة م ن هيئة ا ل ل ي س ا ل كما ل كان ي ت ب ع ما ف ع ل ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم فقد على وكيفية يفعل يده صدره كان مسك كما كان اليمين ليسار الله أن يضع يضع على رسول صلى انا ل ل عليه وسلم ه أ اليوم أ ع ج ب من كثير ا من الناس الذين يزعمون أ ن ه م يريدون اتباع ا ل س ن ة يضع يديه بهذا الشكل يمسى بكفه اليمنى مرفقه ا ل أ ي س ر ويمسى بكفه اليسرى مرفقه ا ل أ ي م ن ما هكذا فعل رسول الله الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كان يضع بطن كفه اليمنى اليسرى رسول صلى عليه وسلم على بطن عن يضع أنه ظهر كفه كفه في أن يضع اليمنى اليسرى على بطل كفه على كفه ظهر ويمسك بقنصره وابهاميه يديرهما حول ا ل ر س ل و ب ق ي ة اصابع يرسلها على الساعدين الحديث كان يضع بطل كفه اليمنى على كفه على كفه اليسرى هكذا والبقية هيئات استحتنها قطهاء المسلمين رضي الله بطل على تعالى عنهم ورحمهم يضع رضي كفه كفه عنهم ظهر ف ي ن د ب له أ ن يجعل يديه تحت ف ض ر ه آ خ ذ ا بيمينه يساره و ي ن د ب ل ل إ ن س ا ن أ ن يدعو في سجوده ب ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أ م ا السجود ف أ ك ث ر و ا فيه من الدعاء فقمن أ ن يستجاب لكم أ ي حقيق أ ن يستجاب لكم وفي ر و ا ي ة له أ ي مسلم أ ق ر ب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ف أ ك وروى الحاكم عن علي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والارض أ ر ض ولو ب أبي ن عن ماجة ه ي ر ر ة ي يستل يغضب عليه يليد الله تعالى مرفوعا الله الله سبحانه وتعالى لم عنه عبده من من ان يتذلل له كلما اظهر العبد تذللا وخضوعا لله كلما ارتفعت مكانته عند الله وكلما اظهر العبد تكبرا وتجبرا وتظاهر بالخيلاء كلما كان ابعدا عن الله سبحانه وتعالى ل أ ن ه كلما تظاهر بالكبر والعجب والخيلاء كلما نازع الله تعالى في صفاته التي ا خ ت ف ى بها وكلما تظاهر بالخضوع والخشوع والتذلل كلما اقترب من الله تعالى لانه اقترب من صفات العبيد الحقيقيه ة و ا ل ل تعالى أن يتذلل واعظم أ ن ي ت و ض له و أ ع حالات التذلل أ ن يضع ا ل إ ن س ا ن أ ش ر ف عضو من أ ع ض ا ئ ه وهو ا ل ج ب ه ة على الاظهر اعظم حالات التذلل ف إ ذ ا وضعها ا ل إ ن س ا ن في ا ل أ ر ض ضمخها بالتراب عند مواطن ي الأقدام ع د م اقدام ط ي أ الفقراء ذ ي ي ن ق و ن عند أمامه أ مواطي د ا ا م ل ف ق والمحتاجين والمعوزين وربما كان من غ ن ي ا ك ا ن م ن ا ل ح ك ا م هذا إ ظ ه ا ر للخضوع والتذلل والتواضع فهذه ا ل ح ا ل ة اعظم حالات الخضوع وبناء على ذلك العقل يقضي يعني لو لم عندنا في النص يرد في عندنا العقل يقضي ب أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن في هذه الحاله ة إذا كان صادقا ب ا يقضي ب أ ن يكون أ ه ل ب أ ن يناجي الله سبحانه وتعالى فما بالنا إ ذ ا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ق ر ب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ف أ ك ث ر الدعاء إ ذ ا الحكمه في ذلك أ ن ا ل إ ن س ا ن يكون في أ ع ظ م حالات التذلل والخضوع والتواضع لله ولذلك في هذه ا ل ح ا ل ة ان كان صادقا في خشوعه مخلصا نيته لله تعالى يستجب ي الله تعالى له ولا يتعجلن احد منكم ا ل ا ج ا ب ة الله تعالى اجرى بوقت ا ل ا ج ا ب ة تكون الاجابة اليوم وقد تكون ا ل إ ج ا ب ة غدا وقد تكون بعد س ن ة وقد تكون بعد سنوات من المحتمل أ ن يمر على ا ل إ ن س ا ن شهور ودهور ولا يجاب دعاءه وبعد ذلك يستجاب دعاءه فنحن ندعو الله تعالى ونحن موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة لا ندعو ونحن متفككون ل أ ن ن ا إ ذ ا دعونا ونحن متفككون ف إ ن شكنا كاف ل أ ن يرد دعاءنا علينا لان الله تعالى لا يمتحن وقد لعلهم يرشدون وقد يكون عدم ا ل إ ج ا ب ه لعنصر قائم فينا الا وهو عدم اخلاصنا في الدعاء بأن طعامنا حراما وشرابنا حراما ولباسنا حراما وسيرتنا كلها ق ا ئ م ة على الحرام وبعد ذلك ندعو الله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول اين يستجاب له ما يستجاب له إ ذ ن عدم الاستجابه راجع ل أ ح د أ م ر ه م اما ل أ ن ح ا ل ة ا ل إ ن س ا ن لا تؤثره ل أ ن يستجيب الله دعاءه ب أ ن كان لم يستكمل شرائط ا ل إ ج ا ب ة ويما ان الله سبحانه وتعالى اخر له الاجابه لحكمه يعلمها الله ولا نعلمها نحن ولكن الانسان من طبيعته انه يستعجل خلق الانسان من عجل ساريكم آ ي ا ت ي فلا تستعجلون ويندر للانسان ان يعتمد في قيامه من جوده Bye. و ي ق و م قيام ة الشيخ الكبير الذي يشبه العاجل و ا ل ش ع ر الثالث وجدت بعض المحدثين ي ق و ل ان هذا الحديث مما تصحف عليه وسلم على وسلم الصلاة سنة سنة من انه فمن ي ي ن للانسان ان د ب ع ت د م قال بانه يندب للانسان ان يعتمد على يديه اتفقوا على انه يعتمد على باطن ه كفيه واجابوا عن هذا الحديث الذي ذكرته لكم بما اجبته الان فاذا يندب له إذا قام من له جلوسه قام سجوده او للركعة、الثانية. او ا ل ر ا ب ع ة او ا ل ث ا ل ث ة يندب له ان يعتمد على باطل يديه و يندب له ان يطيل قراءته الاولى على ا ل ث ا ن ي ة الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بالفاتحة وبسورة احنا قلنا الاولى يقرأ الانسان في وفي صغيرة ف إ ذ ا ق ر أ ا ل س و ر ة ا ل ص غ ي ر ة أ و بضع آ ي ا ت من س و ر ة ط و ي ل ة ف إ ن ه يندب له أ ن يجعل ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى أ ط و ل من ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة والدليل على ذلك أنه في ان ل والعصر رواه البخاري ومسلم ظ ه رواه ر أ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى على ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة وفي ص ل ا ة الصبح رواه ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله تعالى يعني البخاري عن ممن مسلم فلد به مسلم عن ويقاس غير ذلك عليه يعني النصوص عندنا في تطوير الثانيين في ووردت في العصر ووردت في الصبح بقي عندنا المغرب وبقي يقاس بقية القياس التشريع عندنا مصدر من مصدر المتفق على العصر عندنا عندنا على عندنا عليها عند أهل السنة والجماعة نظر النصوص من السنة وردت الصهر ووردت ووردت المغرب مصدر الكل الصبح الحشاء الصلوات مصادر المتفق أهل قد فاذا يندب للانسان ان يطيل الركعه الاولى على الركعه الثانيه ة وبالنسبة للركعة الثالثة والرابعة يندب قلنا لا يندب للإنسان نحن أن يقرأ ي ف ا شيئا سوى الفاتحة فلا شغينا القول الضعيف بالقراء لا الثالثة ينقرأ سوى على له عن ا ل ر ا ب ع ة وتكون ا ل ث ا ل ث ة أ ي ض ا أ ق ص ر من ا ل ث ا ن ي ة لكن المعتمد المكتابين عند الفقراء أ ن ه م ا يقرا في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة ولا ا ل ر ا ب ع ة شيئا فيندب تطوير ق ر ا ء ة ا ل أ و ل ى على ا ل ث ا ن ي ة ويندب ا للانسان ة ي د ان يذكر الله تعالى بعد صلاته وقد وردت في هذا أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة متفق على صحتها فمن ذلك حديث ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام قيل للاوزاعي الصقي المحدد وكان مذهبه مذهب أهل الشام. يعني اهل ل ش ا م يعني أ الشام تمذهب بذهب الأوزاع حتى ن ه ا ي ة القرن ا ل ث ا ل ث أ و السابع الفشري حيث انقرض مذهبه رحمه الله وقبره في بيروت محله ا ل أ و ز ا ع م ش ف و ر ة فالامام ا ل أ و ز ا ع ي رحمه الله قيل له و ع ح د رواه هذا الحديث كيف الاستغفار قال يقول استغفر الله هذا الله سبحانه كعب وتعالى ومنها ما روى مسلم عن ما مسلم روا عجرة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال م ع ص ب ا ت لا يخيب قائلهن دور كل ص ل ا ة م ك ت و ب ة ث ل ا ث وثلاثين ت س ب ي ح ة و ث ل ا ث وثلاثين تحميده و ا ر ب ع ة وثلاثين تكبيرا تكبير كما رواه مسلم وفي ر و ا ي ة من سبح الله دور كل ص ل ا ة ث ل ا ث وثلاثين وحمد الله وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين ثم قال تمام ا ل م ا ئ ة لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه و إ ن كانت مثل زبد البحر ر روايتان الرواية التكبير تكبيرة والرواية نحن الآن عندنا الثانية ا تقول جعلت التكبير 34 جعلت ل ي ك ب تكبيرا ولذلك قال الفقهاء يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يكبر ثلاثا وثلاثين جمعا ر ما بين الروايات أ و ل ى من إ ه م ا ل ه م ا أ و إ ه م ا ل أ ح د ه م ا نعم وروي ة من قال دور ب ص ل ا ة الفجر وهو ثان ي رجله قبل أ ن يتكلم لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في يومه ذلك في ج ر ز من الشيطان رواه الترمذي وقال حسن صحيح وهذه العباره ة عبارة حسن فيها اشكال طويله عند علماء الحديث من ح ض ربما منكم يتذكر شيئا كثيرا عن هذه العباره ة حسن صحيح الصلاح ح التلمسي لإمام م ر الله به شغل به علماء الحديث قديما شغل به به خطف وحديثا واختلفت أ ق و ا ل العلماء في تفسير اختلافا كبيرا طويلا إ ن شاء الله سنعرض له في مباحثنا في صالح مسلم في المستقبل إ ن شاء الله وعن أ ب ي ا م ا م ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ق ر أ آ ي ة الكرسي في دبر كل ص ل ا ة م ك ت و ب ة لم يمنعه من دخول الجنه إ ل ا أ ن يموت و ك أ ن ه ا م ك ث ر ة للذنوب والخطايا رواه النسائي و ض ب ن حبان ا في صحيحه و ا ل ح د ي ث ب ي هذا ك ث ي ر ة جدا ومن شاء ان يستزيد من هذا فليرجع إ ل ى كتاب ا ل أ ذ ك ا ر للامام النووي رحمه الله تعالى وسئل اي ل ن ب صلى الدعاء ل عليه وسلم ل ه أي ا أ س م ع أ ي أ ق ر ب إ ل ى ا ل إ ج ا ب ة قال في جوف الليل و د و ر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي لان المختار في الانسان الذي دخل في الصلاه انه قد تفخر من ذنوبه الانسان اذا قام إ ل ى الوضوء يتوضا عندما يغسل وجهه تخرج خطاياه من اسفار عينيه حتى تخرج كل خطايا وجهه اذا غسل يديه تخرج خطايا يديه حتى تخرج من تحت اظافره وهكذا في الوضوء يكون الانسان قد انتهى من كل المعاصي والكبائر ما ي س ت ب ع د على كلام الله تعالى اذا صحت ت و ب ة الانسان لا شك ان الله تعالى ي ق ف ل له فمعاصيه الصغائر كلها تسقط بوضوئه طبعا بد التوبة المعاصي ما لم تكن حقوقا、للآدميين. واما اذا كانت حقوقا للآدميين فلا ردها اليه لا تستطوها التوبة ولا تستطوها الاصلاة ولا هذه لم للآدميين للآدميين الوضوء ولا الحج من تكن يستطوها يستطوها لا بد من الغديه فالمعاصي تسقط بالوضوء ف إ ذ ا دخل ا ل إ ن س ا ن ا ل ص ل ا ة المفترض به انه دخلها خارج المعاصي كلها هذه عقيدتنا ع ق ي د ة ما تستكبر هذا يا ج م ا ع ة على الله تعالى وعلى كرم الله هذا لا يقدر الله تعالى لو أ ن الله غفر لكل من في ا ل أ ر ض ما يخسر الله بهذا ولو أ ن كل من في ا ل أ ر ض عبد الله على أ ح س ن عباد ع ب ا د ة ا ل أ ن ب ي ا ء ما ي ز ي د هذا ب ملك الله الله تعالى ليس ب ح ا ج ة الى البشر خلقنا لنعبده و ن ر ب ع عليهنا ليربح علينا فلا تستكبروا على الله ان يغفر ذ ن و ب ن ا توضا وانت ع م ل ى مهما عملت من المعاصي الصغائر ومعناها ن ر ت ك ر المعاصي الصغائر نجي نقول إ ن شاء الله ي ب ع ت فين ا ل ص ف ر لا ه ذ ا هذا, هذا اصرار س م على المعصيه ا ل ص غ ي ر ة يجعلها ك ب ي ر ة وعند ذلك يختلف المعنى لكن إ ذ ا وقعت ا ل م ع ص ي ة من ا ل إ ن س ا ن ولم يكن عازمًا على على وكل ل م ي انسان منا معرض للمعصيه بشر يعني يعصي لا تشاهدوا و ع ل تقولوا هذا عمل كفروس العصر من ن ن س ا لا يا ل أخي م تكبروها أمر المعصية و ي ل الرحمة أبدا. من أبدا عليه ص ي ة إذا ا وقع أبنى إ ن ن س ا ب د يعني ما كان م ص ر على فعل ا ل م ع ص ي ة ولو عاد في اليوم ما اصر من, من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين م ر ة شرط إ ن م ا يكون عازم عن العبد عمن يستغفر ولكن نفسه تغلبه م ر ة ث ا ن ي ة ثم يستغفر الله تعالى و ل م يمل الله حتى تملوا الله تعالى فتح للناس أ ب و ا ب الرحمه ة ولذلك النبي ل ي ع إ ل الا هذا ن اللي ما ب د هاله يجد م ة عند ا يوم القيامة في معناها حياته كل ن ا و ل ابواب يهلك يعني الله على إلا كل هذا أ الرحمه ة ذ ه التي فتحها الله تجعل ا ل إ ن س ا ن على يقين من أ ن ه سوف ينال ر ح م ة ربه سوف يدخل ج ل د ه ولذلك لو أ ن الناس اطلعوا على ر ح م ة الله لما خاف أ ح د ا ل عقابه ر ح م ة الله تعالى و ا س ع ة ع ظ ي م ة فتح لنا أ ب و ا ب ك ث ي ر ة من اجل ا ل م غ ف ر ة قل يا عبادي الذين أ س ر ق و ا على أ ن ف س ه م لا ت ق ن ط و من ر ح م ة الله إ ن الله يغفر الذنوب جميعا كل الذنوب الله يغفرها ان الله هو الغفور الرحيم غفور ص ي غ ة م ب ا ل غ ة من غافر رحيم ص ي غ ة م ب ا ل غ ة من راحم ص ي غ ة مبالغه لم يقل غافر ولم يقل راحم وغفور إ ن م ا قال غفور رحيم ص ي غ ة م ب ا ل غ ة يعني ت ك س ر مغفرته و ت ك س ر رحمته لعباده واحد ما يستكبر يقول بردوه بردوه واضطلاته ما الله تعالى يقبل مهما الإنسان ما بعد منكم أم يعني يستكبر ذلك إيش المسجد يقبط يقصر يقصر له له عفى صدق نافله لكن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا نحن الذين نقول فما دام النبي قال هذا إ ذ ا نحن نعمل ونحن موقنون به فيندب ل ل إ ن س ا ن ا ل أ ذ ك ا ر من بعد ا ل ص ل ا ة ويندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يتنفذ في مكان غير المكان الذي صلى به الفريضه ة بعد أن انتهى من صلاة الفريضة وبعد يصلي أنافلة به النافلة والسبب في هذا او ا ل ع ل م التي ذكرها الفقهاء في هذا قالوا من أ ج ل أ ن ت ك س ر المواطن التي تشهد له يوم ا ل ق ي ا م ة بالطاعه يوم ا ل ق ي ا م ة ستشهد علينا ا ل ج م ا د ا ت ستشهد علينا أ ي د ي ن ا و تشهد علينا أ ر ج ل ن ا و تشهد علينا السنتنا سوف تنطق جوارحنا ب ا ل ش ه ا د ة و كذلك تشهد ل ل إ ن س ا ن المواطن التي ذكر الله تعالى فيها فقالوا للإنسان يندب أ ن ينتقل ل ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة من مكان ف ض ي إ ل ى مكان آ خ ر حتى يكثر الاماكن التي تشهد له يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ف ض ل انواع ل ا ت ق ا ل أفضل أ ن الانتقال أ ن ينتقل ا ل إ ن س ا ن إ ل ى بيته من الف صلاه ا ل ن ا ف ل ة ب ق و ل ه صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم صلوا أ ي ه ا الناس في بيوتكم ف إ ن أ ف ض ل ص ل ا ة المرء في بيته إ ل الا ا م ك ت و ب ة أفضل ل ص ة ي ي ص ل ه المكتوبه ا إ ن ن س ا صلاة هي بيته في ع ا ل م ة جماعة التي بالمسجد وتواوا تصلى في نعم ذ ا المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام عليه ومسجد و المسجد ا ل أ ق ص ى لان هذا أ م ر خاص النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هدم إ ل ي ه لعموم الحديث ا ل و ا ر د في هذه ما خص النبي عليه يعني البيت في الحديث يخص في النبي عليه يعني في في البيوت عامة خص خاصة الأقصى صلى المسجد الحرام المسجد المسجد الله المساجد لم وسلم أو أو حاملت المساجد خاصة ا ل في ي ب وفي ت إ الإنسان ذ ا أراد أن صحيح ل النابلة فالأفضل لو أن يصليها في وتكون صلاته لها في الميت أفضل من صلاته لها في المسجد ولو كان المسجد هو المسجد ل ي في ميته في في كان أن وتكون من هو ر ا م و مسلم إ ذ ا قضى أ ح د ك م صلاته في مسجده فليجعل بيته نصيدا من صلاته ف إ ن الله جاعل من صلاته خيرا ف إ ذ ا انتهى ا ل إ ن س ا ن من صلاته و أ ر ا د أ ن ينصرف ف إ ذ ا كان وراءه النساء, وراء النساء في المسجد فيندم لو ان يسكت في مكانه حتى ينصرف النساء لئلا يطلعا عليهم ف إ ذ ا انصرف النساء عند ذلك يخرج الناس من المسجد ولكن يخرجن من باب المسجد وبناء على ذلك ي ت ق الرجال والنساء فيندم للنساء اذا صليلن ل في ب المسجد ا إذا كان ل ا طاعة ا ل للمراه ع ة ا ل ل ان تصلي المرأة في بيتها بقال النبي الصلاة والذنى عليه فالمراه التي تذهب ل ل ص ل ا ة في المسجد هذه ما تذهب للطاعه ماذا لو ل ل ط ا ع ة يعني في هذا ا ل ح م ل فقط لا تريد ان تصلي ص ل ا ة و ط ا ع ة لكن ذ ه ب و ا إ ل ى المسجد اذا كانت تريد ا ل ط ا ع ة ف د تصلي في بيتها ا ل ع ب ا د ة لسنا نحن الذين نفرضها لسنا نحن الذين نقدر ا ل ط ا ع ة و ا ل ع ب ا د ة ا ل ص ي ا د سنه و ل ا م ا م سنه س ن ة و ف ق ولكن هناك أ و ق ا ت حرم الله علينا الصيام فيها قال اذا صلت فيها حق عليك غضب الله مثل يونعي الفطر يونعي الاضحى ثلاثه ايام التشريق ا ل ص ل ا ة خير م ش ل و ع خير عمل يعمله ا ل إ ن س ا ن ولكن هناك أ و ق ا ت خ م س ة حرم الشارع فيها ا ل ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ا ل م ط ل ق ا ل ذ ي لا سبب لها ا و ق ا ت ا ل خ م س ة ا ل م ع ر و ف ة لسنا نحن الذين نقدر ضاله ا ل ط ا ع ة والمعصيه و إ ن م ا هذا يقدره الله ف إ ذ ا كانت المراه تريد رضاها ل ل ه فتصلي في بيتها ص ل ا ة المراه في بيتها خير من ص ل ا ة ه ا في ا مسجدها هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إ ذ ا كان هذا تعصيقا لا ل ما تعصي لو ان ص ل ا ة البيت أ ف ض ل من ص ل ا ة المسجد إ ذ ا تركت الفضيله وذهبت إ ل ى المسجد وصلت تابعها ة ولكنها تركت ا ل أ ف ض ل في حقها ففي هذه ا ل ح ا ل ة يندب لنا أ ن ننتصر حتى يخرج النساء من الباب فاذا علمنا أ ن النساء قد خرجنا عند ذلك يخرج الرجال حتى لا تقع م ش ك ل ة أ و حاج في لقاء الرجال في النساء و إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ل ا م ا ا ن ص ر ا ف من صلاته ف إ ن كانت له ح ا ج ة في اليمين أ و اليسار انصرف إ ل ى حاجته انتهت حاجته في اليمين انصرف الى اليمين وانتهت حاجته في اليسار انصرف الى اليسار وان لم تكن له ح ا ج ة لا في اليمين ولا في اليسار على اي جهه ي ن ط ر ق قال ينطلق في ج ه ة يمينه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ا ل ت ي ا م ن ا في ش أ ن ه كله فاذا انقضت الصلاه سلم الامام هل تبقى ل ل م أ م و م ع ل ا ق ة به قد تنقطع قدوه اردت م أ م و م ي ب ا ل إ ي م ا ن بمجرد ا ل ص ل ا ة وبعد ذلك سلم الصيام الان ا ل م أ م و م صار مستقلا يجوز لك أ ن ت أ ت م به الان لانه ليس سريعا لاحد أ م ا في حاله ائتمانه بالايمان لا يجوز لك ان تاتم به الآن. أحد أحد. اما في الان فيجوز لك ان ت أ ت م به ويجوز له ان يطيل الدعاء ه ما شاء يجوز له أن يطيل الدعاء م ا ش ا ن ركن ه ط و ي لان ل الجلوس الاخير ركن طويل ولكن قلنا يندب الا يزيد على قدر التشهد والصلوات فللمامون بعد سلام الامام وبعد انقضاء القدوه ان يشتغل بالذكر والدعاء الماثول وهو اللهم م و اني اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم و ف ت ن النحيا و ا ل ن م ا ت فتنه ا ل ن س ي ح الدجال أو اغفر ل ل ه م لي ما قدمت وما أ خ ر ت وما أ س ر ر ت وما اعلنت وما أ س ر ر ت وما أ ن ت اعلم به مني أ ن ت المقدم و أ ن ت المؤخر و أ ن ت على كل شيء قدير ي ي م ت ن التسليمه ا ل أ و ل ى ركن ما يخرج من ا ل ص ل ا ة إ ل ا بها ركن من اركان ا ل ص ل ا ة و ا ل ت س ل ي م ة ا ل ث ا ن ي ة منذوبه ة ي ئ ة من هيئه ا الصلاة ت ي ئ ة من هيئات ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م ت س ل ي م ة و ا ح د ة بان اقتصر على الركن الواجب ولم يفعل المنذوب ا ق ت ص الخدوه قال في هذه ا ل ح ا ل ة ينجب ل ل م أ م و م أ ن يسلم سنتين ل أ ن ه م ا مشروعتان ف إ ذ ا ترك ا ل م ا ء المشروع ما يتركه المامون أ م و وصلى ل ل على ه سيدنا ح م د ع ل آله وسلم ل ى وصحبه ه س ا أركان الصلاة المندوبات فيها وإن شاء الله في الجبس القادم سنشرع في شروط الصلاة شروط التحا الله من وسلم وإن سنشرع شروط شروط صلى عليه وبعض في في